قُل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولم كنت اعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء ان اِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعا والله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين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 يُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ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 الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْ ثَالِكُم فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا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 قل دعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون